الاستاذ إ ب ر ا ه ي م ح م و د ة والمونرجيست شكوكو من فيلم الصبر طيب ب ميلي ل عدى ا ج ن 「みーねんてい البلد ج د يا محلى رن تدخل و خالك و ا ل ع ص ب ه حبك على ا ل ج و ر ة ب الخلق كلها زهرالك يا واخده عالي يا غ ن د و ر ة يا زينه محلاكي عاشق لرفاكي يا زينه محلاكي عاشق لرفاكي بنت ا ل أ م ا ر ه الزينه يا سعدي م ن يخسك ميلي على الجمبيان م ن في البلد ج ا ت ك م ي ل ي 「ミリミリ」<音楽>「ミリミリ」<音楽>「ミリミリ」<音楽>「ミリ」「ミリ」「ミリ」「ミリ」「マル وله نبغي العين تمختر لوحدك」「ミリミリ」「ミリミリ」「」 ق ب ي الذهب حيتك زوكي الغالي رخصك ا يا زينه ر ص ك ايه الغالي ص ك جبت الجمال د م ن ي ن ياباي على خدك نياديه على جنبين من في البلد جدك ميلي ميلي ميلي, ميلي. 《「こっちも」<音楽>